قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما زام فيها فذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون قال ربي إن 111. لا يملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين 112. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين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 لئن بشقت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسق يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثني وإثنك فتكون من أصحاب النار وذلك جداء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبغت الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه أصبح من النادمين.